الله اكبر الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الضوء عليهم ولا الضالين إذا زنزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال القرس يُحَدِّثُ أَصْحَابَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَرْحَالَهَا يَوْمَ إِذْ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْهَادًا لِّيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات قبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا ساقول لي جنان ان ان الانسان يظن ان لنموت برنه وعلى ذلك شنينا وانه لحب الخير لشديد Yeah, yeah, yeah.